صدق ولا بد ان ايه ان تصدق واحد من ش ب ر ة لا دعا الذكر اسمه ولاحسن الشريط يقع في ايده يزعل اخونا ده يوم الخميس بالليل راح يزور ج م ا ع ة ج ر ا ن ه مش مسيحيين لاقاهم بيشربوا حاجات و ح ش فحب ينزل الرجل صاحب البيت حلب ب ا ل ت ل ا ت ة ليقعد ا فطبعا الناس قالوا له يعني انت عاوز تخرب بيت الرجل اقعد فقعد وحضراتكم عارفين طبعا القعده وفيها ك حاجات و ح ش ة فايه شرب تاني يوم ا خ ذ بعضه وراح يتناول من يد البابا ك ر و ل س ح ص ل ان البابا كرولس لمحو اول ملامحه قال له تعالى هن ق ا ل له نعم يا سيدنا ق ا ل له أ ن ت غير نهار ت ب ل ك كتفيه ق ا ل له يا سيدنا ما مش لازم ق ا ل له طبيع ل ي ب ا ل ط ل ا ق ت لا تحنمنا ا لا قال بابا كرولس كما لو كان ايه شايف الموضوع ومبارح كنت قاعد تشرب هباب و ا ل ن ه ا ر د ة جاي تتناول ارجع ر و ح اعمل ربعميه مطانيه ا ل أ س ب و ع كله تعال لأسبوع الاسبوع الراجل د الجاي ن قال له حاضر يا سيدنا ر و ح الاسبوع كله كل ه ن ي ن ه يعمل ت ل ت م ي ه م ط ن ي ة واخر الاسبوع、جه. قال له يا ابني خلاص انا طب الحمد لله يا ابني الاسبوع ده تعمل ميتين يا ابني ده ت أ د ي ب ت أ د ي ب الاسبوع اللي بعد ه ت ع ما ل مية ل ل ر ا ج بعد ما خلص التدريب حواله الواحد من اباء ل ا ل ك ه ن ة ياخد اعترافه و ي ن و ل ه خد بالك البابا كيرلس كان ممكن يشوفك لكن عايز اقولك لك ل اللي لادي ان المسيح من السماء بيشوفك وصدق ولا بد ان ايه تصدق راجل من ا ل م ط ر ي ة اسمه عم بخيط ابراهيم عم بخيط ده راجل طيب لكن يعني اهو راجل موظف في و ز ا ر ة ا ل ص ح ة مش عارف ولا ايه ح ا ج ة زي كده وكانت وزاره الصحه زمان تعمل اعارات ر للدول ا للدول ب ب ا ا العربيه ب ا ف ي ولا لأ اخذ صلاة عشية في المرقصية والبابا بيلف وجاء عند صاحبنا وقف قدام قدام وكدا قدامه الشورية يهزل ا بسا سيدنا قال له يا عم بخيط يا باختك يا بو بخيط ده البابا ك ر و ل ايه يا عم بخير هتروح اليمن, اليمن. لا يا سيدنا ده انا بن الصعيد الله يا أ خ و ي ا بتاع وزاره الصح هتروح اليمن الله سيدنا مش اليمن. قال لي هتروح اليمن وسابوا ومشي تاني يوم راح الشغل صدرله أ م ر أ ع ا ر ه ان يروح اليمن وصدق ولابد أ ن أن تصدق واحد إنا في موظف في ق ض ا ي ا د ا ر ة قضايا ا ل د و ل ة في انا اسمه فؤاد تاكله ورجل طيب يعني الرجل دا كان في أ و ا خ ر الخمسينات كان عنده ح ص و ة في الكلى وبعدها ا ل ح ص و ة في الكلى بتسبب آ ل ا م ص ع ب ة جدا ف أ ع ل ن اختيار أ ب و ن م ي ن ا المتوحد ليكون بابا الكراز ا ل م ر ق ص ي ة و ي ي ا ل ر ج ل يعرف ابونا مينا ويسمع عنه قال يا سلام كان نفسي احضر ا ل ر س ا م ة بتاعت ابونا ايه مينا دي انا لو حضرت ا ل ر س ا م ة دي هخف ا ل ح ص و ة هتروح ف ا ل ر ج ل بايمان جاب ق ل ة ق ل ة ما هو في ا بقى واين دي مليانه ايه قله و م ل ه ا م ي ة وجاب راديو صغير حط حته خشبه فوق ا ل ق ل ة وحط الراديو فوق ا ل خ ش ب اللي ع ل ى ا ل ق ل ة وحط ا ل ف ي ش ة وشغل الراديو ا ل ر س ا م ة بتاعت ابونا مينا ا ل يكون ي بطرك باسم البابا كيرلس ا ل ر س ا م ة ش غ ا ل ة على الايه على ا ل ق ل ة بعد ما خلصت ا ل ر س ا م ة قال بس انا كده حضرت ا ل ر س ا م ة بتاعت البابا كيرلس ر ح واخد ا ل ق ل ة شايلها كل يوم ياخد كوبايه ميه كده ويشرب عريق عمل د ك ت و ر نفسه تاني يوم ش و ي ة م ي ة ويشرب تالت يوم على مخلص ا ل ق ل ة ب س لا ا ل ح ص و ة بتاعته ايه نزلت ايه اللي بيحصل ده ايمان يا ج م ا ع ة ايمان عجيب هو الله في قدسيه بس نرجع نرجع لربنا ونتوب م ر ة ت ه ت و بعيدا عن مخلص يسوع فاتاني منفداني ودعاني、بالجوة. من امن بي يصنع هذه الايات التي انا اعمل واعظم منها فكان البابا كيرلس انسان الله سلاحه الوحيد هو الصلاه ة س ل ا ح كل حاجه يحطها على المسبح اول باول كل ا ل مشاكل الكنيسه على المسبح اول باول حتى بعد ما تنح ي البابا كيرلس كل طلبات الناس تنحصر في طلب صلوات البابا كيرلس متنسناش ا يا سيدنا وربنا دائما ينظر ل أ و ل ا د ه ويفتقدهم بالمراحم وعين الله عليهم من أ و ل السنه ة إلى آ خ ر ا وربنا من أ ج ل الأبرار يصنع مراحم مع الأشرار يصنع مع وشفنا أ ي ا م إ ب ر ا ه ي م قاله من أ ج ل ا ل أ ب ر ا ر أ ل ا تعفو عن ا ل م د ي ن ة قاله لو كان فيها خمسين بار أ ع ف ي عنه يعني ربنا ممكن يرحم ا ل أ ش ر ا ر بسبب الابرار يرحمنا ربنا ل أ ن ه إ ذ ا فسد الملح فبماذا يملح ا ل ح ق ي ق ة و ا ح د ة بعتتلي ر س ا ل ة من كفر الشيخ س ي د ة ف ا ض ل ة اسمها دميانه عبد المسيح بتقول المدام اللي ب ع ت ا ل جواب بتقولي ل انها في يوم من الايام حست ان رجلها وجعاها وبدت تعاني من الام ش د ي د ة جدا فبدت تكشف وتعمل فحوص فقالولها في تاكل آ ك ل في ل ر ب ة فيه ت آ ك في ا ل ر ك ب ة فطبعا يعني قالولها ا بقى يعني دي م ش ك ل ة و ع ا ي ز ة ع م ل ي ة ومش ع ا ي ز ة ع م ل ي ة و ب د ت تخش في د و ا م ة لكن قالت للناس اللي أ ه ب ت ه ا ي ع ن ي ق ل ت ل ه م ه ا ل عاملة ة رحلة خدوني معاكم لدير مريمينه عند البابا كيرلس وحبيبه مريمينه عسى ا ان يشفعوا ف ي ه وربنا يرحمني وربنا يمن علي بالشفا فبتقول ا ل أ خ ت دميانه ص ا ح ب ة ا ل ر س ا ل ة اللي بعتهالي بتقولي لي انها يعني وصلت هناك نزلت من ا ل ع ر ب ي ة متسنده على واحد من ولادها و ص ل ت لغايه المزار وحطت راسها على, المطار على المزار اللي هو بتاع البابا كيروس وفضلت تعيط و ت ش ك ي ل و ت ع ب ا ن ة يا سيدنا خلاص يا سيدنا همومي يا سيدنا انا عمري راح انا عجزت بدري يا سيدنا وفضلت تعيط لكن بعد ما فات ق من العياط قامت تمسح دموعها وتدورت تتفرج على الحاجات المعلقات ب ت ا ع ة البابا كروس ل في الباترين وبعد ما تفرجت لاحظوا انها ماقلتش لابنها تعال يا بني ايه اسند طلعت من المزار تمشي وهما وراها ت ق و ل ه م يلا يلا نلحق القداس يلا يلا انتوا م ش ي ي ن على مهلكوا كده ليه م ا يلا ش و ي ة ولادها بيبصوا كده قال لا ماما نسيت انها ايه انها عيانه بسلا الواد يقول لاخوك انت مش لاحظ ماما مش ب ت ع ر ق ماما م ش ي ه كويس د ي يقولوا ايه مش بس م ش ي ه كويس دي سبقتني دي كل ش و ي ة تقف وتقولنا يلا المهم انها وصلت المزار بتاع مريمينه ا واخدت ب ر ك ة ورجعت من مريمينه ا ل م ا س ك عصايه ولا متسنده على حد وتقول له من تاريخ ا ل ز ي ا ر ة ل غ ا ي ة ا ل ن ه ا ر د ة بتقولي باخد السلم ا ل خ ط و ة في درجتين عشان ع ا ي ز ة ت ت أ ك د انها خفت ولا لا انا ع ا ي ز ة اقول ايه الهنا اله معجزات وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق و ا ح د ة ب ر ض و معتلي ا جواب من ا س ك ن د ر ي ة يعني لا داعي نقول ن اسمها يعني الشرايط ب ر ض و لما تفضحش الناس الست دي بعتلي ا جواب بتقولي يا ابونا كنت م خ ط و ب ة وخطوبه تتفكت فعشت ح ا ل ة ن ف س ي ة ص ع ب ة وخاصه حسب جوابها بتقولي ل ان خ ط ي ب ده افتر علي ان هو ف ت ر ة ا ل خ ط و ب ة كان انسان مش كويس وطلب منها طلبات مش ك و ي س ة فهي رفضت فلما رفضت افترى عليها ولما افترى عليها لازم يسيبها المهم انه سابها فبتقولي عشت ف ت ر ة ن ف س ي ة ص ع ب ة جدا فبحب البابا كيرلس ب ص ي ت ل صورته و قلت له ب ر ض و يا سيدنا اهون عليك اتحط في الموقف اللي انا اتحطيت فيه ده اهون ع ل ي كلام يا سيدنا ده ك بتقول نمت فحلمت بالبابا كيرلس بيقولها ل ما تزعليش يا بت ي انا مش ا ت أ خ ر ع ل ي ك بتقول سبني وماشي يا سيدنا انت عارف ان ي خ ط ي ب سبني قالها عارف يا بت ي طب يا سيدنا ه قالها بقولك مش ا ت أ خ ر عليكي انا رايح اجبلك واحد احسن منه بتقول ه سبني وماشي ومغبش ا علي كتير بعد ط ل ت شهور جاني خطيب احسن منه ويوم ا ل خ ط و ب ة بالليل نمت وبشكر ربنا ونسيت حلم البابا كيرلس و فبتقولي ل حلمت بالبابا كيرلس و ب ق و ل لا خلاص ياختي يا أ رحت في الرجلين انا أ مش قلتلك رايح أ ج ي ب ل ك واحد أ ح س ن منه هيا ب ي ت ح ل و العريس ده قلتله ح ل و يا سيدنا شفاعتك أ ظ ن كل البنات دلوقتي هيطلبوا <تصفيق> البابا كيرلس و وصدق ولا بد أن و ل ان ب د أ تصدق اقولكم ل ح ا ج ة ث ا ل ث ة بنت ان البنات بتقول يعني في رسالتها ب ر ض و انا خ ي ب ا ن ة خالص في ا ل م ذ ا ك ر ة ما ح ب ش م ذ ا ك ر ة بتقول اعد على, على, على الترابيزه ربع س ا ع ة م ل ه ا ش طهقان فطبعا اللي زي كده ده بينجح بالزق يعني ما فبتقول يعني سقطت في الثانويه ا ل ع ا م ة تاني س ن ة قلت يعني يا ع ن ي ي بابا كرولس انا لا إن بتاعت تعليم ولا بتاعت م ذ ا ك ر ة اخد حتى ا ل ث ا ن و ي ة ا ل ع ا م ة حتى لو جاني عريس يقول معاها ه ي يقولولو م ع ه ايه ع ن احسن ي يقولولو ي ما سقطة سنوية سنتين يا سيدنا عامة سنوية عامة انا يعني بس مش أكمل. انا معروف وقالت واعد يا يا في البيت. اعمل لامها ماما اكمل اخد مش فباختصار بس بس ا ل ب ن ي ة دي خلصت امتحانات ونامت و عشان هي ع ا ر ف ة ا ن ه ي مش مجاوبه يعني اي كلام كده وقفت قدام صوره البابا ك ر و ل س تعيط فظهرلها البابا ك ر و ل س بيقولها ل بتعيطي ليه قالت و ه ابدا يا سيدنا ما انت عارف يعني بتقول ف ل ق ي ت صوره البابا ك ر و ل س اتغيرت فحلقت ب فيها كده لقيتها اتغيرت م ر ة ت ا ل ت ة الشكل ده لما هم و هدوم ا ل خ د م ة بقى ب ا ل ع م ة ا ل س و د ة لقت ي المنظر اتغير ل م ر ة ر ا ب ع ة ل م ر ة خ م س ة ل م ر ة س ت ة بس سته م ر ة المنظر مش واضح قوي واختفى فبتقول لامها صور يا ماما انا شفت البابا كروله سلاله دي في ست مناظر بس ا ل م ر ة س ت ة س ايه مش ك ا م ل ة قوي فامها ضحكت قلت لها تضحك علي قلت لها ب ك ر ة تشوفي ظهرت ا ل ن ت ي ج ة طبعا الحمد لله ربنا كرمها ايه وناجحه جابت كام جابت س ب ع ة وخمسين في ا ل م ي ة ليه الخمس مرات الاو... الخمسه كاملين لكن ا ل م ر ة ا ل س ت ة كانت مش ايه مش ك ا م ل ة يعني ا ل ع ش ر ة ا ل س ت ة او الظهور السادس مش كامل ق و ي ودي ر ؤ ي ة البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه أ ن تصدق